صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فأما أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم, فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَبْلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ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 بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شمآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطر في مخصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصلات من المؤمنات والمحصلات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم واقدلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم ولا يجرم منكم شلال قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى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 أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يرسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون